وَسَيُون فِي قُهثُ مَّ تَكُُ عَلَيهِم محَسَةََُّ يُغَّجُ وََّذينَكَفَرُون إلَ جَهًَاَّ مَا li yumiizu allahu alkhabitha min attayyibi wa yaj'alu alkhabitha ba'dahu ala ba'din fayarqumahu jami'an fayaj'aluhu إِكَانُهُمُ الْخَاسِرُونَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوا إِن تَغْفُرُوا لَهُمْ فَإِنَّهُمْ كَانُوا ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون aliraadine coolulil laleh fainm inta'e, hain thoseasts noogal valim is Priceem Carmen Allah maulakum Nima wa